واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم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 وإن يروا مِنَ من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون